بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد ف قال فهو المصنف رحمه الله في شرح قوله الاول مبدي بلاء والاخر الباقي بلا انتهاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اثناء كلامه على هذه الاسماء الاربعه فهي الاول والاخر والظاهر والباطن قال هي اركان العلم والمعرفه فحق يق بالعبد ان يبلغ في معرفتها الى حيث انتهي به قواه وفهمه واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس الخاطر الذي يخطر ببالي الإنسان الخطرة واللحظة ما يلحظه بعينه والنفس ما يتردد في صدره فهذه لها أول وآخر استحضر الانسان ان كل شيء من المخلوقات له اول والله قبله وله اخر والله بعده فهذا يستشعر احاطه الرب سبحانه وتعالى بكل بالاوائل والاواخر يقول والكل شيء فله اول واخر وظاهر وباطن حتى الخطره واللحظه والنفس وادنى من ذلك واكثر فاوليه الله عز وجل سابقه على اوليه كل ما سواه واخريته عز وجل ثابته بعد اخرييه كل ما سواه فاولياته تبقه لكل شيء واخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومع مع الظهور يقتضي العلو والظاهر الشيء هو ما علا منه واحاط بالباطن وبطونه سبحانه احاطته بكل شيء بحيث يكون اقرب اليه من نفسه هذا القرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى الله عز وجل باطن قريب من كل شيء اقرب اليه من نفسه وليس معنى ذلك حلول ولا اتحاد وانما كما ذكر سبحانه وتعالى معيته لخلقه وعلوه على عرشه قال هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم كما قال عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فهذا قرب ايحاء وعلم ولا يقتضي لغه ولا شرعا حلولا ولا ممثلا بل الادله نافيه للحلول والاتحاد نفيا قاطعا والله سبحانه وتعالى قرب يليق بجلاله وعظمته اذا كان الانسان يقرب بروحه ويبتعد مع اختلاف حال البدن فتجد انسانا قريبا اليك واخر تشعر ببعده عنك رغم تقارب الاجساد ولكن الارواح ربما تطاربت او تباعدت ربما رجل في بلد اخر وتشعر بانه قريب اليك وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام الوهرهم باهل الجنه كل مؤمن قريب هين لين سهل فالشعور بالقرب هذا مع ورود يعني الجسد متباعدا لقرب الروح اختلفت صفه القرب وكيفيته بالنسبه لارواح عن الابدان والعبد يتقرب الى الله ويشعر بذلك بقرب حقيقي من الله وبدنه في الارض كما قال تعالى واسجد واقترب فاذا كان هذا قرب العبد قرب المخلوق وتفاوتت ولم يحدث تفاوت في الكيفيات ولم يحدث تلازم بين تقرب الارواح وتقرب الاجساد فاولى واولى ان نقول ان قرب الرب عز وجل قرب يليق بجلاله وعظمته لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق ولذا هو اقرب الى كل شيء من نفسه اقرب اليه من حبل الوريد اعلم به من نفسه سبحانه وتعالى وهذا القرب يسمى قرب علم واحاطه وليس معنى ذلك ان معناه العلم فقط فان اللغه تصارق بين معنى القرب ومعنى العلم فقد يعلم الانسان وهو بعيد وقد يحصل العلم مع مع البعد وقد يحصل مع القرب اذا هناك فرق ولكن يخطط هذا لكونه قرب علم واحاطه وقدره لتمييزه عن النوع الاخر من القرب وهو قرب التكريم والمحبه فالله عز وجل يقرب من شاء خلقه اليه قرب محبه وتكريم يوفقهم للتقرب الى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى عليه قصي ومن تقرب الي شبر تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باع فقد ذكر سبحانه وتعالى قرب العبد منه قرب الطاعه وقرب يعني التوفيق لمرضاته وذكر قربه عز وجل من عبده ثوابا على ذلك القرب والله يتقرب الى عبده اكثر مما يتقرب اليه العبد وقرب الرب عز وجل يليق بجلاله وعظمته وهذا القرب في حديث تقربت منه ذراعا قرب الله قرب محبه وتكريم وهذا يختلف عن قرب الاحاطه والعلم فالمخلوقات كلها سواء في قرب الاحاطه والعلم سواء منكم من أسر القول ومن جهره به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار وأما قرب المحبه والتكريم فالناس فيه متفاوتون أعظم التفاوت وكذلك المعيه يقال فيها نفس الامر فهو عز وجل مع الخلق جميعا بعلمه وقدرته وسمعه وبصره ومع المؤمنين بتأييده وإعانته وتوفيقه وإكرامه ومحبته هذه معية خاصة بهم معية تكريم ومحبه ويقال ايضا ان هذا قرب علم وايحاء لكي لا يظن به ظن سوء وهو ظن الحلول او الاتحاد فان هذا ضرر مبين فانت تستشعر قربك من من تعلم حاله وتقول هذا انا قريب منه جدا لا يمكن ان يصدر منه ذلك من غير ان تكون ممثلا ولا حالا ولا متحدا به فاولى واولى الله سبحانه وتعالى العلي فوق عرشه عز وجل بائر من خلقه سبحانه وتعالى وكيفيه قربه لما مجهوله وهو عز وجل قريب منا دون ان يحل الخلق فيه ولا ان يحل في الخلق غضب الله عن ذلك غلوًا كبيرًا وقد ذكرنا من قبل ان قضيه الحلول والاتحاد هذه المساله من ضلالات البدع الخارجه من المله الذين يقولون بان الله يحل في خلقه او يتحد بهم او العكس ان الخلق يحلون في الله او يتحدون به اي بمعنى انهم شيء واحد فهذا كفر معلوم من الدين بالضروره ولذا اراد اهل العلم ان يبينوا ان هذا القربه لا يقتضي فقالوا قرب علم ليس مقصودهم ما في القرب الحقيقي اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى أو تأويله بالعلم ما عن في القرب هذا لا تلازم بين هذا وذات كما ذكرنا المخلوقات إذا نسب القرب إليها اختلفت الكيفية وهو قرب حقيقي ليس يحتاج إلى تأويل فأولى إذا نسب القرب إلى الله أن يكون أيضا يعني مختلفه الكيفيه وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول وحده الله واحاط يقول وبطونه سبحانه احاطته بكل شيء بحيث يكون اقرب اليه من نفسه وهذه المساله فعلا والله تحتاج من الانسان الى وقفه فان الانسان تخفى عليه امور في نفسه لا يدري ما هي ولا يعرف من اين اتى ربما خدع نفسه وصورت له امرا يعني على صفه ومن داخل نفسه امور هي المحركه لهذا الامر وهي الدافعه له وربما يعني يحاول البعض تحليل ما في النفس واكتشاف ما فيها واكثر الخلق في غفله عن البحث والتفتيش في انفسهم و يعني ما اهتم بالتفكير فيما يدور في خاطره وفي يقع في قلبه لا لوجد من ذلك العجب في الدوافع الانسان واراداته وتصوراته وما يطرا على قلبه من افكار واعتقادات وما يطرا عليها من ارادات وغايات والله عز وجل قد احاط علما بذلك والنفس الانسانيه من اعمق ما يكون واغوارها بعيده جدا والإنسان علمه في ذلك يعني مجرد ظن وتخمين والذي يسترشد بأدلة الكتاب والسنة هو الذي يعني يفلح في الوصول إلى بعض أغوار النفس ودوافئها الخفية والله عز وجل قد أحاط بذلك علما وقد أحاط بأنه الباطن الذي ليس دونه شيء لا شيء أقرب إلى الخلق منه الرسول عليه الصلاة والسلام حين فسر الباطن قال الباطن الذي ليس دونه شيء ولم يقل الذي هو داخل كل شيء حتى يظن البعض ان الله باطن الاشياء بمعنى هو داخلها تعالى الله عن ذلك انما قال النبي عليه الصلاه والسلام انت الباطن فليس دونك شيء دونك يعني لا يفصله ولا يحجبه سبحانه وتعالى شيء عن شيء هو اقرب الى كل شيء من خلقه اقرب الى الى كل شيء من نفسه يقول وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون فما دعو هذه الأثناء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية فإحاطة أوليته وآخريتك بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته كل سابق انتهى إلى أولية لا يعني كان الله قبلها والشيخ أصلا ذكر هذا الكلام كل فيه الدرجة الثانية من الفقر الدرجة الاولى شهود يعني عدم ملك الانسان البراءة من شهود الملكة لماذا انه لا يملك شيئا ما الذي يدفعه الى هذا في الحقيقة الدرجة الاولى من فقر انه ما يشدش نفسه مالكا لحظة عدمه وانه مسبوق بالعدم هو ان الانسان كان فيه وقت لم يكن شيئا مذكورا لو تأمل الانسان ذلك حسنا وتامل ايضا لحظه انتهائه بالموت والعدم كذلك العدم هو الموت المعني فيتاكد انه لا يملك الدرجه الثانيه في هذا المقام في ما يتعلق بالصالحين هم تخلصوا من ان تتعلق قلوبهم بالدنيا ولكن اعمالهم الصالحه ربما كانت حاجبا وحاجزا يحذزهم اذا نظروا الى انفسهم بعين الفضل اذا راوا لانفسهم منة وفضلا كحال هؤلاء الاعراب الناقص الايمان او منعدم من الايمان على قول الذين يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم ان اسلم يرى نفسه بعين الكمال وهذا من اخوف ما يخاف على الصالحين وهو مرض ابليس اللعين ولا يعذ بالله الذي يقول انا خير منه مرض مرض العجب بالنفس فما الذي يخلص الانسان من ذلك الذي يخلصه ايضا شهود عدميته الاولى شهود اوليه الله سبحانه وسبقه لكل سابق فاذا كان هناك خير وصل اليك بسبب منك او من غيرك فاستحضر دائما ان الله عز وجل سبق بفضله واحسانه كل سبب فشهود هذا الامر اولا وهو استحضار سبق الله عز وجل لكل شيء باوليته هو الذي يثمر بعد ذلك شهود عجز العبد وضعفه وفقره التام في علمه وعمله كما افتقر في ماله وما في يده و افتقر فيما يتنافس الناس فيه من أمور الدنيا إلى الله عز وجل فرأى أن ما بيده ملك لله سبحانه وتعالى فكذلك فليرى عمله محض منة من الله وخلاصة ذلك في قوله عز وجل كما ذكرنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وفي قوله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق جميعا غني عن نصرهم وعن بذلهم وعن جهادهم عن عبادتهم وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني اعمالك هذه وعلومك ودعواتك وجهادك وكل الصالحات لابد ان لا ترى لنفسك فيها حظا ولا تراها الا تحصيل حاصل بامر الله هو امر حاصل بامر الله وانت تجتنيه فانت في فضل من الله وكما قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فشهود النعمه من الله عز وجل مرجعه الى سبق الاوليه الى انه عز وجل الاول الذي ليس قبله شيء فكل سابق انتهى الى اوليته قال وكل اخر انتهى الى اخريته ما من اخر الا الله بعده يقول فاحاط اوليته واخريته بالاوائل والاواخر واحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر الا والله فوقه ظهور يعني بورمان العلو الذي هو علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات فالله عز وجل فوق الخلق جميعا وهو الظاهر الغالب عليهم سبحانه وتعالى فاذا ظهر احد على احد فالله ظاهر فوقه والله واذا على شيء فوق شيء فالله فوق كل شيء والله فوق العرش الذي وسقط لجميع المخلوقات فمن ظاهر الا والله فوقه وما من ذات الا الا والله دونه وما من اول الا والله قبله وما من اخر الا والله بعده فالاول قدم مثل القدم ده من باب التفسير وليس من باب التسميه فهذا باب واسع يعني تفسير الكلام بجريان اللسان اللغه في زمن معين بمعنى معين لكلمه القديم او القدم يقصدون به الاوليه او الازليه هذا من باب التفسير وليس من باب المسائل اللغوي المجرد ان كلمه القديم في اللغه او القدم مجرد التقدم قبل غيره ولا يلزم من ذلك المعنى الاصطلاحي لكن هو هنا يتكلم بمعنى اصطلاحي ان كلمه القدم يعني الازليه الذي استعمله المتكلمون يقول فالاول قدمه والاخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء فسبق كل شيء بأولياته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلا على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه ففسر بقى دنا من كل شيء ببطونه قرب دنا بمعنى قرب قال فلا تواري منه سماء سماء ان السماء السابعه ها يعني لا توارث السماء السادسه ولا ولا الخامسه لانها مثلا دونها يعني اقرب لا الكل سواء في ذلك هو قريب الى كل شيء ولا السماوات تداري الارض وثواريها لانها اقرب لا قرب الاحاطه هذا الذي قد اقترب عذر الادن من كل شيء بطوري الكل فيه سواء دنا من كل شيء بطوني فلا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا يحجب عنه ظاهر باطن انت الظاهر وياري باطنك عن الناس لان هذا الظاهر اقرب الى الباطن منا اقرب الينا من باطنك الظاهر الذي طبحت فيه مثلا او تلبس فيه ملابس الطيبه او تظهر معنى من معاني المعينه هذا اقرب الينا هذا دون دوننا ودون باطنك قريب إلينا عن باطن هذا معنى دوننا هذا الجدار دوننا ودون ما وراءه لأنه أقرب إلينا من ما وراءه فالله عز وجل ليس دونه شيء لا يحجبه شيء عن شيء لا توالي منه سماء سماء ولا أرض الأرض ولا يحجب عنه ظاهر باطن بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والثر عنده على نياه فهذه الاسماء الاربعه تشتمل على اركان التوحيد فهو الاول في اخريته يعني الاول مع اخريته مع كونه الاخر لان الخلق اكثرهم من يكون اولا لا يكون اخرا او هكذا دائما الاول ينصرف اولا وينعدم ويموت اولا ويصبح بعد يعني القديم يصبح بعد ذلك باليا هالكا كلما مر عليه زمان كلما يعني اقترب من الهلاك وكل نفس ذائقه الموت وكل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى وكذلك الاخر لا يكون اولا في الناس في المخلوقات الاخر في الخلق لا يكون اولا فيهم وهذا والله اعلم يعني السر في الجمع بين هذه الاسماء في الايه الكريمه بالواو مع ان الاكثر في القران العظيم ذكر الاسماء الحسنى متتابعه يعني العليم العظيم العليم الحكيم السميع البصير يعني كما قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وغيره واو الجمع الخالق البارئ المصور هكذا العزيز والجبار والمتكبر كلها كانت بغير واو الجمع لكن هنا كما في الاول والاخر والظاهر والباطن فهو الأول مع كونه الأخر وهو الآخر مع كونه الأول إذا قلوا فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته مع كونه كان أولا فهو الآخر وليس أنه الأول يعني يضمح tercer أو يوسع لكونه, لكونه الآخر يكون قد أتى آخرا بل هو الأول في أخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه يعني مع كونه عز وجل يعني قريب من خلقي فهو العلي فوق عرشه قرب لا ينافي علوه وكذلك هو الباطن في ظهور مع كونه عز جل فوق عرشه ليس بعيدا عن الخلق سبحانه وتعالى يقول لم يزل اولا واخرا وظاهرا وباطنا ثم ساق الكلام على التعدد بهذه الاسماء فشفا وكفى ومضمون ذلك كله ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء هذا تكمله كلام ابن القيم رحمه الله يقول والتعبد بهذه الاسماء رتبتان الرتبه الاولى ان تشهد الاوليه منه تعالى قبل كل شيء والاخري بعد كل شيء الكلام ده في طريق منزوي يقول ان تشهد الاوليه منه تعالى قبل كل شيء والاخريه بعد كل شيء والعلوي والفوقيه فوق كل شيء والقربه والدنوه من كل شيء فالمخلوق يحذبه مثله عما هو دونه ده شرح في معنى القربه والدنوه ومعنى ليس دونه شيء المخلوق يحذبه مثله عما هو دونه عما هو اقرب اليه منه والرب جل جلاله ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه هو اقرب من كل شيء الى كل شيء وده شهود هذا الامر هو الذي يهيئ للانسان التعبد بالمرتبه الثانيه لان هو العمل اللي هو الامر دايما العباده التعبد لازم الانسان اصطفاه علم وعمل والحقيقه مش علم مجرد معناه ان الانسان يبقى فاهم المعنى لا شهود هذا الامر استحضاره في القلب على الدوام ودوام ذكر الله عز وجل به دائما فاذا استحضرت ان الله عز وجل كما ذكرنا قبل كل شيء واستحضرت الخلق كلهم كانوا عدم وقدر الله تلك المقادير وهم بعد لم يخلقوا كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات الارض ب 50000 سنه ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى وقت فجرى في تلك الساعه ما هو كائن ونحو هذا استحضرت عجز البشر وفقرهم وضعفهم وكذلك تستحضر عجزك انت وفقرك وحاجتك الى الله عز وجل وتستحضر انتهاء كل هذه المخلوقات وسرعه زوالها وان هذا الملك الذي تراه للبشر ليس ملكا وانما هو عاريه مسترد بعد حين هذا الشهود يدفعك إلى أن تعاملهم بمقتضى ذلك وتعامل الرب عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء بمقتضى ذلك تستحضرت أن الله فوق كل شيء وإليه أصعب الكلمة الطيب والعمل الصالح للفعل وتشهد نزول الأوامر منه سبحانه وتعالى هذا الذي يؤهلك إلى أن تتعبد لله بمقتضى ذلك بالعمل يعني أنك اللي... الذي يستحضر أن الله تعالى يصعد اليه عمله ان الله عز وجل يصعد اليه عمل الانسان عمل كل البشر عمل كل المخلوقات اليه يصعد اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح رفوا يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فاذا استحضر الانسان ذلك يستحي من الله ان يصعد اليه ما يصبحه هناك في الملائئ الاعلى ويستحضر كذلك من علو ونزول الاوامر الى العوالم كلها يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم سبحانه وتعالى تدبير الامر من عنده عز وجل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه اتظنون الامر منها هنا يعني من الارض انما الامر منها هنا يعني من السماء لما اتوه ببردون واراد يردون ان اراد ان ير... ارادوا ان يركبه وتمخطر به فنزل من عليه اظن تظنون ان امور الناس يعني في الرفع والخفض من الارض وال... والمنازل تكون من الارض انما الامر من عند الله استحضار ذلك يجعل العبد لا بد وان يخلص لله وان يراقبه اعظم مراقبه وان يخافه اخافه ويرجوه وحده لا شريك له لا يخاف زوال يستشعر ان الله الذي يدبر الامر كله وكذلك اذا استحضرت ان الله الاخر الذي ليس بعده شيء لم يسكر على غيره وان احدا لا يستحق ان تعمل من اجله وهو يموت ويضمحل ولا توكل وتعتمد عليه وهو يموت ويضمحل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح به واذا استحضرت انكشاف قلبك وباطنك له عز وجل وانه يعلم منك ما لا تعلم من نفسك اشفقت على نفسك وخفت ان يكون في نفسك ما لا تعلم او ما لم تحسن التفتيش فيه في مما يغضبه عز وجل واجتهدت ان تراقب خواطرك وما يقع في قلبك حتى تنقي هذا الباطن من يعني كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فالشهود معنى زائد على معنى العلم ما استحضار الامر في القلب حتى يعظم الله عز وجل والاخلاص منبعه من الشهود والتواضع منبعه من الشهود الشهود يعني من ان يكون هذا الامر على الدوام موجودا في القلب وليس مجرد علم ويغفل عنه القلب بعد ذلك المرتبه الاولى ان تشهد الثانيه يقول ان يعامل كل اسم بمقتضاه فيعامل سبحانه وتعالى باوليته لكل شيء وسبقه بفضله واحسانه الاسباب كلها بما يقتضيه ذلك من اصاله وعدم الالتفات الى غيره عدم الالتفات في الفضل الى غيره يبقى لما تشوف الفضل ذا تراه لله والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى تستشعر ذلك بقوه ولا تنتفط الى فضل نفسك او فضل من وصل الخير اليك من خلاله ولا تثق بان يصل اليك فضل من دونه سبحانه وتعالى لا من نفسك ولا من غيرك لا تثق بغير الله لا تركن لغير الله تاكد ان الفضل منه سبحانه وتعالى ولذلك يقول الرجوع في تفسير الفقر الدرجه الثانيه الذي هو التخلص من رؤيه الاعمال والتخلص من رؤيه المقامات ومطالعتها وان يرى نفسه فوق الناس وان يرى نفسه صاحب حال او صاحب مقام او صاحب عباده ان يرى نفسه زاهدا او يرى نفسه عابدا او يرى نفسه عالما او يرى نفسه مجاهدا او يرى نفسه منفقا او يرى نفسه قارئا او يرى نفسه داعيا او غير ذلك مما يراه الانسان من نفسه فهذا كله لابد ان يزول لتفتقر الى الله عز وجل لا ترى نفسك كذلك بل ترى عملك كما ذكرنا مجرد منة منه سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام عالج هذا الامر في نفس الانصار اعظم معالجه عندما يعني بلغته القاله عنهم عندما قالوا ما قالوا في غزوه الفتح وادى الرسول صلى الله عليه وسلم اهله فما الىهم من احوال ذلك فقال لو شئتم لقلتم اتيتنا طريدا فاوىناك اتيتنا فقيرا فاغنيناك وهكذا فقال ف يعني ف ثم قال لهم الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي الم تكونوا عاره فاغناكم الله بي الم تكونوا فقراء الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي او كما قال عليه الصلاه والسلام فكان لاكون لله المنة ولرسوله صلى الله عليه اذا شهود فضل الانسان لنفسه هذا من اعظم الامراض واخطرها ان يرى نفسه فعلم لمن فهو الاخر وهذا دائما لا يكون الا عملا مدخولا ناقصا الذي يرى ذلك دائما يكون ناقصا غير صحيح او منعدم بالكليه كما ذكرنا في اسلام الاعراق الذين يمنون على الرسول ان اسلموا وليسوا بصدقين في في ايمانهم والذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هم المؤمنون الكمل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام يعلمه ان يقرا في صلاه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فالرسول عليه الصلاه والسلام اعلى الخلق مقاما وافضلهم عملا يقول علما انه لينخل احدكم جنه عمله قال ولا انت رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فمن بذ الى هذا الامر العظيم لا يرى لنفسه منزلا بل يقول عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الخلق بالله يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم في لي ذني وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني بعد كل ذلك يطلب من الله يارب بعده ما هو اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير هو عليه الصلاه والسلام افضل خلق مقاما اعداهم منزله وهو يعني يقول هذا الكلام ولذلك قال ابو مسعود من قال انا عالم فهو جاهل ومن قال انا في الجنه فهو في النار وهذا امر عظيم الاهميه في سلوك المسلم لا يتكبر على الخلق بعمله وهذا في الحقيقه الداء هذا الداء رؤيه كمال النفس ورؤيه ان الفضل منها هو الذي يدفع الى الرياء وهو الذي يرفع الحسد وهو الذي يولد الكبر ولا يعذ بالله الذي يخرج منه الحسد بعدال لان الانسان يريد ان يرى الناس كلهم الناس كلهم ان يروا علمه الذي يراه وعمله الذي يعمله وملكه الذي يملكه وهذا الامر متفاوض اهل الدنيا يريدون ان يرى الناس ذلك في الدنيا اقصد بذلك المال والملك مرض فرعون يقول يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون وحاسس انهم مش شايفين كويس وارادوا ان كل الناس تشوف كده ولذلك يرائي ويعمل كل ما يعمل عشان الناس تقول يا للملك يا للغنى يا للسيارات الفارهه يا للملابس الواجيهه يا لكذا يا لكذا يا القصر المبهر يا للرياسه العظيمه والملك الكبير اعوذ بالله وغرضه التسميع لذلك يا امر هؤلاء الناس ان ينادوا في البلاد وأن يقولوا للناس فلان فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ليس لهم هم إلا ذلك ولا يرغبون إلا في الرياء والسمعة ونعوذ بالله من الرياء والسمعة أما أهل الدين فالشيطان يدخل إليه من هذا الباب أيضا لكن بعمل الدين بالعلم والعمل والجهاد والنفقة وقرأة القرآن ولذلك باب خطير جدا أن يكون الإنسان غير منتبه إلى هذه المسألة الذي ربما اثرت عليه عمله ونيته وربما كان في حقيقه الامر احقر من اغنياء الدنيا المفتخرين بدنياهم كان اهون عليه ان يكون مفتخرا بالدنيا بدلا من ان يكون مفتخرا بعمله يرى الفضل من نفسه ا يكون هذا عمل مقبولا عند الله رجل يقول انا لي الفضل وانا لي المن ولا يعذ بالله هذا والله خليق بان يرد في وجهه وان يقال له لا حاجه لله عز وجل في عملك ولا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه لابد ان يدخل الجنه منكسرا لله يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واثناء عمله يقول والله لولا الله ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هكذا كان الصحابه يقولون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم انظر الفرق العجيب الكمل يرون عملهم مجرد فضل من الله والصلاه والصيام والهدايه والاهتداء وكل اعمالهم فضل من الله وامم الناقصين او المنافقين القليل عندهم من العمل يا ما اعظمه وما اكثر وما افضل وما احسن ولا يعظ بالله من ذلك لذلك الوثوق بغير الله سبحانه وتعالى ان ياتي منه فضل او ان يكون هو مصدر الفضل هذا من اعظم الامرات لابد ان تثق بالله وحده عامل ربك بان لا تلتفت الى غيره ولا تثق بسواه ولا تتوكل على غيره يقول ابن القيم رحمه الله فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام ووسمك بسمة الامام وجعلك من اهل قبضة اليمين واقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين عمالات المؤمنين يعني اعمالهم اقطعك اقتطاع يعني اخذته كده مجانا عندما كتبت في ذلك الغيب البعيد من من اهل اليمين ان كنت من اهل اليمين فعلا مستمرا على ذلك عندما تعمل هذه الاعمال الان فاين كنت قبل ذلك عندما لم تكن شيئا مذكورا هذا ثمر من ثمرات مطالعه اسمه الاول عز وجل قال فعصمك من العباده العبيد عصمك عن العباده العبيد واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونبيد يبقى انت في تلك اللحظه لما تقارن نفسك باخر يعبد البقره واخر يعبد الوثن واخر يعبد الصليب واخر يعبد الكبراء او الرؤساء والاحبار والرهبان يعبدون الطواغيت في تلك اللحظه البعيده وفي ذلك الغيب ما الفرق بينكما إلا أن الله تفضل عليك بمنه وخذل الآخر ولم يضع فيه ذلك الخير الذي وضعه فيك فعصمك هو عز وجل من العبادة للعبيد لا تقول أنا انتنعت قبل أن تنظر إلى أن الله عصمك ووفقك أعتقك هو عز وجل من التزام الرق الناس هم الذين يلتزمون الرق من أنفسهم هو الذي يلتزمون يختار ان يكون عبدا لشهواته لرغباته لكبرائه لمن له شكل من هذه المخلوقات هو الذي يختار تلقاء من نفسه ان يكون عبدا للشيطاني ولا يعذ بالله واعتقك الله من ذلك لم تلتزم الرق والعبوديه لغيره عز وجل اي الناس اعز ولذلك عذ المؤمن في ذله لله وذل الكافر والفاجر والظالم والمنافق في خروجه عن شرع الله لانه في الحقيقه حين يعني يطيع شيطانه وهواه ويلتزم الرقه لمن فوقه من الخلق هو والعياذ بالله ذلي له وهذا مقتضى ذله الابدي بعد ذلك لانه حرم العز الذي اعز الله به عباده المؤمنين يقول رحمه الله ثم وجه وجه قلبك سبحانه اليه دون ما سواه فضرع الى الذي عصمك من السدود بالصنم وجه وجه قلبك يعني هذا هو ال الآخر اجعل آخر نيتك وإرادتك إلى الله وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون مسؤوله والإخلاص إذا الأولى التوضع والافتقار والتوكل على الله عز وجل والثانية الإخلاص ويعني أن تسأله والسؤال والنموء إليه عز وجل يقول فضرع إلى الذي عصمك من السلود بالصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم وقضى لك بقدم الصدق في القدم قضى لك بأن تكون من المسلمين ومن عليك بنعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى الصراط المستقيم ونعمة الهداية إلى السنة ونعمة الالتزام بالدين فما أكثر من كان مثلك عندما نشأتم وإلى الآن كم من رجل آخر وشاب آخر وشيخ آخر في فنك وفي عمرك ولدتم في يوم واحد وهم الآن في الضلالات يهوون والعياذ بالله وفي الشهوات الضلالة الادنين ولا يرضى الله صلاه الذي قضى لك بقدم الصدق في القدم قبل ورودك وقبل عملك وقبل سببك ادرا اليه ان يثم نعمه هو ابتدائها وكانت اوليتها منه بلا سبب منك ولا تقنع بالخسيس دون لا تقنع بالخسيس دون وهو رؤيه انني انا الذي فعلت انني الذي صنعت هذا خسيس هذا ارتزاز النفس الانسانيه بما اصدر منها هو مطلب يعني من اخس المطالب ان يتعالى على الناس بعلمه او عمله او يترفع عليهم بذلك او ان يعمل ليقال عامل ان يجاهد ليقال جريء ان ينفق ليقال منفق ان يدعو ليقال داهيه ان يقرا ليقال قارئ هذا الخسيس الدون لا تقنع بالخسيس دون مطالب الدنيا لا تقنعوا عليك بالمطالب العاليه والمرااتب الساميه التي لا تنال الا بطاعه الله يبقى امن الذي يثم عليك هذه النعم الاخر الذي ليس بعده شيء الذي كانت الاوليه منه فحتى تتم هذه النعمه تعتمد على من وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبقني لو توكلت على نفسك انعدمت ولم تصل الى غايتك لو توكلت على غير الله لابد ان ينقطع بالاخيريه يقول فان الله قضى سبحانه ان لا ينال ما عنده الا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد من كان لله كما يريد شرعا ممتثلا اوامر الله الشرعيه كان الله له فوق ما يريد يعطيك افضل مما تطلب وما لم يخطر ببالك فكما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون قال الله عز لله في الحديث الخصوصي أعددت لعبادي الصريحين ما لا عين رأة ولا أدن سمية ولا خطرة على قلب بشر ويكون الله لك فوق ما يريد في الحفظ والعناية بما لا تحص به فوق ما تريد أنت نعم لأنه يقترب منك أكثر مما تتقرب أنت إليه ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن استعان بحوله وقوته الانا له الحديد ومن ترك لاجله اعطاه فوق المزيد فكلام منسوب الى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من ترك شيئا لاجل الله اعطاه الله اكثر من الزياده عليه ومن ترك لاجله ترك ل... ترك شيئا لان الله حرمه لان الله نهى عنه لان الله امر وكان تضحى لان انظر الى ابراهيم ترك الاهل والمال والوطن فاعطاه الله خيرا منهم اعطاه رفقه انبياء من ذريته ترك الولد لاجلي يعني عزم على ذبحه بعد طول الانتظار فحفظه الله عز وجل في هذا الولد وفداه بذبح عظيم ووبشره بيسحاق نبي من الصالحين كافاه على ما صنع لانه كان مستعدا لان يضحي بولده ترك حبه الولد لحب الله عز وجل ضحى بحب الولد بالفعل قد حصل في نفسه ذلك الذبح للشهوة قبل ان يتم الذرح للسكين وقد تم المراد فكافى اعطاه الله ولدا اخر نبيا من الصالحين وحفظ الاول فمن كان من ترك لاجله اعطاه فوق المزيد يقول ثم اسم بسرك الى المطلب الاعلى الاولان شهود الربوبيه اللي هو تعبد الله باسمه الاول شهود الربوبيه انه الذي فعل كل شيء سبحانه وتعالى وقدر المقادير وهو الذي يدبر الامر كله توحيد الالوهيه بقى التعبد لله باسمه الاخر ارادتك انت تكون الى الله اخلاصك اقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه كل سبب منك تجعل حبك وتقربك يدور على امر الله الشرعي لأنه هو الذي استوقى بفضله وأحسنه في السوق يعني الإنساني إزاي يحب ربنا عز وجل يفكر كثير في اللي ربنا عطاه له لأن الإنسان أسير الإحسان الإنسان يطغى إذا رأى نفسه استغنى ولم يرى نفسه فقيرا وإذا رأى نفسه كان فقيرا فعطاه الله إن كثر لله وأحب الله عز وجل الحب إلى سبحانه وتعالى يوغى تغني رؤية المنا والنعم كما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ولقد منننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ان اغلفيه في التابوت فاقذفيه باليم فان يلقه اليم, اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو ولاقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلتم تن فنجيناك من الغم وفتناك فتتونا فلرست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصنعت كلمتي انظر الى هذه المعاني تتفرد منها المتتابعه لابد وان تجعل موسى مستعدا ان يفعل كل ما يطلب منه لانه احب الله عز وجل لان الله غذاه بهذه النعم ولان الله خاصه بنعمه انه اصنعه لنفسه ولذلك هذه اعظم ما تستدعي حب الله ان ترى نعمته عليك في جهاد الدين ان ترى نعمته عليك سبحانه وتعالى بان وفقك للاسلام وان وفقك للايمان وفتح قلبك لهذا لهذه المعرفه وهذا الايمان فانت بهذا ترى اعظم النعم فلا بد ان تحب الله واستصنعت لنفسك ان تكون من عباد الله المخلصين من نعمه الحب ينمو بالنظر الى النعم والنعم وهذا من اول ما يبدا به ويعني من اعظم ذلك شهود كمال الرب عز وجل وانه سبحانه وتعالى الرب الاله المعبود ذلك قال انني ارى الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وهكذا اول الصوره فيها اسماء الله عز وجل وصفات ان رؤيه كمال الله عز وجل لا بد وان يحبه العبد أن الإنسان مفصور على حب الكمال وحب الجمال فالله عز وجل جميل سبحانه وتعالى والله عز وجل الجليل, الجليل القدوس السلام الصند الذي له كل معنى الكمال فلو استحضر عبد لك لابد أن يحب الله وإذا استحضر نعمه عليه الدينية والدنيوية لابد أن يحبه سبحانه وتعالى فشهود منه يفتح قصر الحب على الله عز وجل بمعنى أن تحبه وتحب فيه ومن أجله دون ما سواه سبحانه وتعالى وأن تخلص له وأن تعمل له ولو أمرك بأن تواجه العالم كله ده كان تهيئة عظيمة لموسى صلى الله عليه وسلم أن يعمل هذه المواجهة كيف كان بهذه الكلمات الربانية الإلهية هذه الكلمات التي جعلته يأخذ كل طاقة في أن يثير ويواجه فرعون ويواجه كل هذا المواجه يعني الباطل يعني رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم يقول واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه كل ثواب منك يعني الاسباب سبب منك دي اللي هي الاعمال اللي انت تعملها العلم اللي انت بتبذله بتتعلمه او تبذل في سبيل تعلمه او النفق الذي توفقها والجهاد الذي تجاهد او الدعوه او الصبر الذي تصبره او الثبات الذي تثبته في مواجهه الباطل لا لا ده انت الاسباب دي كلها ربنا اللي منن عليك بيها ثبت الاقدام ان لقينا هداه قصر التضرع الى الله عز وجل قال بل هو الذي زاد عليك بالاسباب وهيأه لك وصرف عنك موانعها واوصلك بها الى غايتك المحموده فتوكل عليه وحده وعامله وحده يعني اخلص له وحده واسق رضاه وحده وجع الحب ومرضاته وكعبه قلبك التي لا يزال طائفا بها كان القلب ده لو كعبه بيطوف بيها فايه هو القلب بيدور حوالين ايه حوالين حب ربنا يدور عليه من كل جهه ويشوف منين حاجه اللي ربنا يحبها ياتيها التي لا يزال طائفا بها مستلما لاركانها واقفا بملتزمها زيما البدن يقف بالكعبه والانقل لا يكون اعوام دائرا حول حب الله عز وجل ملتزم لاركان المحبه يعني ملتزم زي ما زي ما بيقال بيوقف بالملتزم يستلم الاركان واقف بالملتزم فانت التزم حب الله عز وجل ومرضاته فهي فوزك وسعادتك بما يفيضه عليك من ملابس يعني وخلع افضالك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تعبد له باسمه الاخر وفي الحقيقه ان ان الاخلاص والحب ده متعبد ليه باسمه الاخر وان كان ذكر ضمن الاول وكان التوكل على الله ان تعبد باسمه الاخر كما اشار اليه قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فالاخر لا يموت سبحانه وتعالى يقول تعبد له باسمه الاخر لانتجعه وحده وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه فكما انتهت إليه الأواخر وكان هو سبحانه بعد كل آخر فكذلك فاجعل نهايتك إليه فإن إلى ربك المنتهى إليه انتهت الأسباب والغاية فليس وراءه مر من ينتهى إليه ومن التعبد باسمه الآخر كذلك عدم الركون والوثوق بالأسباب فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية وهو قد دائم بعدها فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي والتعلق به سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت اما التعبد باسمه الظاهر فان العبد اذا تحقق علوه المطلق سبحانه على كل شيء بذاته وانه ليس فوقه شيء البتة وانه قاهر فوق عباده يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع صار لقلبه أم من يقصده الأمم يعني, يعني الشيء الذي يقصده وربا يعبده صار لقلبه أم من يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتة القلب ليس لقلبه قبله يتجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده قصده حقيقة عبادة الإخلاص مدارها على ان يصعد القلب الى الله ينتفث الى فوق لان القلب قبلة كما ان البدل قبلة الرياء هو ان تكون قبلة القلب في الخلق في الارض قبلته الذي يقول دائما يتذكر ماذا سيقول فلان ماذا سيرى فلان اما اذا قال ماذا يرضي الله ماذا سوف يكون عملي كيف يكون حال عملي بين يدي الله هل يرضي هذا ربي عز وجل الاملاء يصير لقلبه اماما يقصده يصير لقلبه قبلة يتوجه نحوها ومعبود يتوجه الى قصده يقول اما التعبد باسمه الباطن فاذا شهدت احاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وانه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علامية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزكي له باطنك فإنه عنده ضحش انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام فعلا يعني ثمين جدا رحمه الله وغفر له أقول قولي هذا والصفر الله أغل الله خالق الخير والشر خالق البارئ المصور هل صحيح أن نقول أن الله أخلق الخير والشر قطعا يجب أن نعتقد ذلك وان نقول الله خالق كل شيء ويشمل ذلك الخير والشر وتادبا لا نقول يا خالق الشر تادبا وليس معنى ذلك ما اننا نقول لا نقول رب الخنازير ورب الكلاب ولكن هو عز وجل رب كل شيء عز وجل ما معنى قال النبي عليه الصلاه والسلام الشر ليس اليك ليس في افعاله ليس في صفاته هو من مخلوقاته وخلقه للشر ليس بشر والشر ليس اليك لا يقر لا يتقرب به اليه كما لا ينتب إليه لأي تقرّ به إليه الله هو الرحمن الرحيم والله هو الرحمن قضاء الرحمن هو الله والرحيم هو الله حيث درال على الذات صحيح وقوله عز جل هو الله الخالق البارئ المصور أليس هو الخالق هو البارئ هو المصور نعم أسماء الله دلة على ذاته عز وجل أسماء الله سبحانه وتعالى الكلمات هي كلام من كلامه عزرا اللي هو سما نفسه كذلك فهو هو الرحمن الرحيم يطلق الاسم يراد به المسمى السيد الله نعم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعنى السياده لله عز وجل على خلقنا معنى الربوبيه واما سياده المخلوق على المخلوق فهذا امر نسبي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم على فخر وليس بمعنى الربوبيه فسياده الله ليست كسياده المخلوق على المخلوق عبد القادر الجيلاني من المتصوفه من متسلمه المتصوفه اهل السنه من المتصوفه